ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا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 فَمَنِ اسْتَمِعَ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابَ الرَّصَدَ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشْغُلُ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَ الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِحَ قِدَدًا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 قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضر ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن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 إلا من ارتضى من الرسول فإنّه يسلك من بين يديه فإنّه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربهم وأحاق بما لديهم